يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسدين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين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 لله كبير بما تعملون